وَلَمْ لَهُ كُلُّ قالوا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <خلق> قل والقلب جان من مار من مار فبأجل بِغَمَاسُ كَلِذَا رَبُ الْمَجْدِ الْعَظِيمِ وَرَبُ الْمَعَالِي الْعَلِيبِ کنید يخرج منهم من لؤلؤ المعرضات الله اكبر باب يا رب وايا الله <تصفح> <تصفح> <تصفح> كل من عليه <إسمان> كل من علي ويفقى وجهه ربك كل من عليها